أنت الحبيب ا ل م ص ط ف ى أنت ا ل أ م ي ن ي ا خير خ ل ق ا ل ل ه خير ا ل م ر س ل ي ن يا من إ ل ه الكون قد ا أ و ح ى له بالنور و ا ل إ س ل ا م والحق المبين أ ن ت الحبيب المصطفى أ ن ت ا ل أ م ي ن يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد أوحى له بالنور والإسلام من إله له أوحى و ا ل ح ق النابلسي م ب ي أنت ل ح ي ب ا م الأمين م ص ط ف ى أنت يا خير خلق الله ا خلق ل خير خير ر ل ن من يا إ ل ه ا ل ك و و ن قد ح ع ل ن و ر و ا ل إ س ل ا م والحق ا ل م ب ي ن م ص ط ف ى أنت ا ل أ م ي ن ي ا خير خ ل ق الله خ ي ر ا ل م ر س ل ي ن يا م ن إله ا ل ك و ن ق ا د ح س ل ه ب ا ل ن و ر يا سيد ا ل أ خ ل ا ق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر ا ل أ م ا ن أ ن ت النبي الهاشمي محمد انشاك أ ن ربي ر ح م ة للعالمين يا سيد يا نور يا من نرى في هديه الأخلاق الزمان نور من نرى 「あしたよかったら」 بالنور و ا ل إ س ل ا م والحق المبين <تصفيق> علمتنا حسن الفضائل والقيم ما يزتنا حسن بها فيها قطعت الشك ب ا ل أ م ر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الامم لما حباك الله خير ر س ا ل ة فيها قطعت الشك ب ا ل أ م ر اليقين فأنت أ ا ل م يا ن ي خير خلق الله خير المرسل يا ن ي من اله الكون قد اوحى له بالنور والاسلام والحق المبين